في المرة الأخيرة عند السؤال الثالث والخمسين ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن وكنا في سبق تحدثنا حول السؤال الواحد والخمسين والثاني والخمسين وكان السؤال الواحد والخمسين ما هو توحيد الأسماء والصفات وعليه كل الأسئلة التي جاءت من بعده إلى السؤال الواحد والستين لا بل يعني يمتد ذلك لكن الأسماء إلى السؤال الثامن والخمسين فكما سبق فتوحيد الأسماء والصفات هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلا وإمرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكنيف عنها في كتابه في غير موضع وذكر أدلة على ذلك وعليه كانت الأسئلة التي بعد ذلك إذن فتوحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ثم ذكر بعد ذلك الاسئله التي بعده ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه وذكر الدليل على الاسماء الحسنى الدليل على الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه ثم قال ما مثال الاسماء الحسنى من القرآن وهذا الحديث هو الذي وقفنا عليه في المرة الاخيره هذا السؤال هو الذي وقفنا عليه في المرة الأخيرة ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن فورد في القرآن من أسماء الله عز وجل الكثير وأسماء الله عز وجل وردت وتكررت كثيرا في القرآن وذلك لما لذكرها من المعاني العظيمة المرتبطه بالمواضيع التي تذكر فيها فعلى سبيل المثال قال في الجواب قال مثل قوله تعالى ان الله كان عليا كبيرا في هذه الايه ورد من اسماء الله عز وجل كم اسم ها ثلاثه اسماء الله وهو الاسم الذي تنعطف عليه كل الأسماء كما سيأتي والعلي والكبير وقال تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا وهنا أيضا اللطيف الخبير إن الله كان علي إنه كان عليما قديرا العليم القدير إن الله كان سميعا بصيرا السميع البصير إن الله كان عزيزا حكيما العزيز الحكيم إن الله كان غفورا رحيما الغفور الرحيم إن الله إنه بهم رؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم والله غني حليم الغني الحليم إنه حميد مجيد الحميد المجيد قال تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ يعني على لسان نبي من أنبيائه إن ربي على كل شيء حفيظ فهذا اسم الحفيظ وقال تعالى أيضا على لسان نبي من أنبيائه إن ربي قريب مجيب فأيضا هنا ورد في هذه الآية القريب المجيب إن الله كان عليكم رقيبا الرقيب وكفى بالله وكيلا الوكيل وكفى بالله حسيبا الحسيب وكان الله على كل شيء مقيتا المقيت اي نعم إن الله على كل شيء شهيد الشهيد على إنه بكل شيء محيط المحيط وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الأول والآخر والظاهر والباطن العليم هذه اسماء احتوتها هذه الآية وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو بعض العلماء عد هذا اسم لا إله إلا هو ولكن في الحقيقة هذا ليس اسماً انما هو وصفاً لله تعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة, والشهادة هذا اسم لله تعالى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات ف فذكر الأسماء الحسنى في القرآن ورد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى و هذه الأسماء التي وردت في القرآن كل مكان وكل موضع وردت فيه إنما تجد فيه درسا في باب الأسماء والصفات في التعبد درسا في التعبد فإن ذكر الله عز وجل إن ذكر اسماء الله عز وجل في هذا الموضع ستجده مقرونا بما يناسبه من الكلام او الكلام يأتي بعده اسم من أسماء الله تعالى ستجد أنه هو أنسب الأسماء التي تذكر في هذا الموضع يعني على سبيل المثال لما كان يوسف عليه السلام في سجنه وكان ما كان من حاله مع الرفاق في السجن وجاء الرجلان يسألانه عن أمرهما وحكى الله عز وجل ذلك في القرآن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إلى آخر الآيات فسأل يوسف عليه السلام عن منام رآه أحدهم أو أحكل منهما وكان يوسف عليه السلام قد عرف بينهم بأنه يفسر الأحلام فأخذ يوسف عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويستغل هذه الفرصة للدعوة إلى الله عز وجل فأخذ يقرر عقيدة التوحيد إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إلى آخر الآيات ثم ختم كلامه قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير؟ أم الله الواحد القهار اختار يوسف عليه السلام هنا من أسماء الله مختار أي اختار أنسب الأسماء هنا وما يحمله من وصف هذا الاسم فقال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لماذا لم يقل أم الله الواحد الأحد مثلا الواحد العظيم مثلا لماذا اختار هنا اسم القهار وهو يعرض قضيه التوحيد في هذا الموضع على سبيل المثال هذا مثال نضربه في الحكم العظيمه في مواضع الأسماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول العلماء انه انتقى هذا الاسم تعبدا تعبدا ولذلك هذا باب عظيم جدا في التعبد باب الاسماء والصفات ومن هذا المعنى أن تتعبد لله عز وجل فيه بكل ما يناسب الحال فيما هو من أسماء الله وصفته كما ذكرنا من قبل فطالب مثلا المغفرة أحسن ما يسأل به من اسماء الله تعالى الغفار الرحيم ونحو ذلك فلا ينبغي مثلا أن يقول يا متكبر اغفر لي مثلا وإن كان يسأل الله تعالى لكن هذا الباب فيه ما يناسبهم من حال ولذلك يوسف عليه السلام لماذا اختار هذا الاسم القهار يقول العلماء لأنه يناسب حال المقهورين فإن السجناء مقهورون فإذا ذكرهم بأن الله هو القهار الذي فوق من يقارهم عظم هذا المذكور في نفوسهم يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر من يقهره فهذا مناسب ولذلك كل اسم ورد في القرآن أو في السنة في موضع عن عنده وتأمل ستجد دروسا إيمانية عظيمة جدا تناسب هذا الموضع الذي ذكر فيه هذا الاسم الذي يحمل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وقد كثر ذلك في القرآن أما السنة فقد جاء في السنة كذلك من أسماء الله أيضا الكثير تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كنا ننبه عليه في المرة السابقة أن من معاني من احصاها دخل الجنة أن تتعبد لله بها كلها لا أن تتعبد باسم او اسمين وتترك بقية الأسماء لا بل تتعبد له بأسمائه كلها التي تحمل أوصافا له سبحانه وتعالى ولذلك لو أنك تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت هذا المعنى الذي نذكره فلذلك يأتي السؤال الذي بعده وهو ما مثال الأسماء الحسن من السنة قال في الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم انظر أولا الحديث فيه الشاهد أو فيه الجواب على السؤال مثال للأسماء الحسنى من السنة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يذكر ربه هذه من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه بأسمائه وصفاته لا إله إلا الله العظيم الحليم هذا دعاء الكرب هذا دعاء تفريج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم انظر هذا دعاء تفريج القرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ليفرج كربه ويعلم أمته كذلك هذا الدعاء إذا أصاب الإنسان إذا أصاب الإنسان منهم مكروه أو غم أو كرب يدعو بهذا الدعاء انظر المليء بذكر أسماء الله تعالى وصفاته وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يتعبد ويسأل ربه ويذكره بأسمائه وصفاته وهذا أحسن ما يكون عند الدعاء وعند الذكر وعند الطلب يا حي يا قيوم اوصاف لله تعالى وأسماء عظيمة يا ذا الجلال والإكرام هذه أسماء لله تعالى يا ذا الجلال والإكرام وتحمل صفات كما هي القائدة التي ذكرناها في المره السابقة أن كل اسم من أسماء الله تعالى يحمل صفة ولا يلزم أن تحمل الصفة اسما وكما اضربنا المثال على ذلك فمن صفات الله النزول في الثلث الأخير من الليل فلا يسمى النازل ونحو ذلك وقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يدعو به صلى الله عليه وسلم في أول النهار يدعو به صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل الحفظ والحصانه. فيدعو ربه ليحفظه في نهاره يدعو في أول يومه بهذا الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه أي مع ذكر لسمه واستحاب لسمه ولصفاته في قلبي وفي لساني لا يضرني شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. وكذلك أيضا ورد في السنة. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه الى اخر الدعاء هذا تعبد لله بالاسماء والصفات في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أن تأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه إلى آخر الدعاء انظر كيف قدم صلى الله عليه وسلم للطلب والسؤال إنه قدم بين يديه الثناء على الله بذكره بأسمائه وصفاته وكما نبهنا في المرة السابقة أكثرنا نغفل عن هذا الباب تعبد بالأسماء والصفات أكثرنا ربما لو طلب يا رب احفظني وكذا يا رب كذا يا رب ونحو ذلك ويغفل عن استعمال هذا الباب العظيم في العبادة والتعبد سيما باب السؤال والدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهاد فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك انظر إنه يستجدي ربه سبحانه وتعالى في أن يعني يكون له ما يكون من سؤال بعد ذلك أن يجاب إليه يستمطر رحمات ربه وغير ذلك بذكر الثناء على الله تعالى اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه وكما دربنا المثال قبل ذلك هب أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا وتريد أن تصل إلى ما تحب فخير لك أن إذا دخلت عليه أن تثني عليه يا أيها الملك العادل يا من كانت لك الصفات الطيبة كذا وكذا يا من عرفت عنك الشجاعة والكرم فكيف إذا طلبت بعد ذلك إنه سيستحي أن يردك وأنت الذي تثني عليه قبل طلبك وحتى عادة الناس لا أقول الملوك فحسب بل عموم الناس ولا سيما القرماء إذا قلت لإنسان كريم قبل أن تطلب أنا سمعت عنك أنك رجل زخلق وعندك من الكرم والأخلاق وكذا وكذا إذا طلبت ستجد بإذن الله في الغالب الاستجابه لماذا؟ لأنك أصرت هذا الإنسان بالثناء عليه واستأثرت على يعني قلبه ومعاني يعني استجلابه حبه لك وإجابته لطلبك ونحو ذلك فكيف بأرحم الراحمين الكريم سبحانه وتعالى الذي يحب الثناء من عبده عليه ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء انظر كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات انظر كل هذا الدعاء قبل أن يسأل انظر كل هذا الثناء قبل أن يبعو ويسأل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر انظر كل, هذه الأبعية كل هذا الثناء قبل هذا الدعاء فحري أن يستجاب له ولذلك هذا باب عظيم وفي الحديث كذلك إثبات أسماء الله الحسنى وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن هذا ثناء ايضا على الله تعالى وتعبد بالاسماء الحسنى والصفات العليا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيه ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيه فيه إثبات أسماء الله كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم انت نور السماوات والارض فالله نور السماوات والارض ولذلك يجوز للعبد أن يتعبد بمثل ذلك فيقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهذا ايضا فيه إثبات أسماء الله وفيه تعبد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بالأسماء والصفات اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد اسم من أسماء الله تعالى الصمد اسم من أسماء الله تعالى الذي لم يلد ولم يولد صفة من صفات الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد صفة من صفات الله عز وجل أنه لا كفأ له ولا نظير له وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب فهذا نداء وتعبد بوصف من أوصاف الله تعالى ويصح أن يكون اسما يا مقلب القلوب فالله هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك فهذه أسماء وأوصاف لله سبحانه وتعالى تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي ينبغي في التعبد بالأسماء والصفات أن نتعبد لله عز وجل بذكرها وبكل أبواب الأسماء والصفات لا كما يترك كثير منا هذه الأسماء ويتعبد باسم أو باسمين أو بوصف أو وصفين أو كما يفعل بعض الجهلة من المتصوفة والعياذ بالله الذين يدعون الله بغير ما ثبت له فضلا عن ربما لا يكون فيه اي معنى كمال بل ربما فيه ابهام شديد والعياذ بالله مما يسيء في باب التعبد لله بالاسماء والصفات فتسمع ربما البعض منهم يقول يا هو, يا هو ما يقصد هو يقصد انه اسما من اسماء الله سبحانه وتعالى وذلك لأنه من أذكاره أنه ربما يقول هو, هو هو يقصد هو الله يعني انظر فلماذا لا تثني على ربك وتقول هو الله الذي لا إله إلا هو وإذا سألته قلت اللهم إنك أنت الله الذي لا إله إلا هو مثلا أما هذه الأذكار فهي أذكار باطلة بل ربما بعضها والعياذ بالله يحمل كلاما باطلا في حق الله سبحانه وتعالى وهذا فيه إثبات أسماء الله من السنة كما كان جواب هذا السؤال ثم قال في السؤال الذي بعده على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى وما مثال ذلك في السؤال الذي بعده على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى وما مثال ذلك في السؤال الذي بعده؟ أما الجواب على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى قال في الجواب هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات مطابقة ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما ما معنى هذا الجواب معنى هذا الجواب أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها حق على حقيقتها وهذه الأسماء لها أنواع في الدلالة ثلاثة أول ذلك دلالتها على الذات مطابقة دلالتها على الذات مطابقة يظهر هذا من المثال في السؤال الذي بعده قال ما مثال ذلك قال مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم قال يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة يبقى اسم الرحيم مثلا يدل على ذات الله مطبقة فإذا سمعت اسم الرحيم أو قال إنسان الله الرحيم فتفهم من هذا أن هذا يدل على الله ابتداء على ذاته مطبقة فالله هو الرحيم ويدل على الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا أليس كذلك ها الكلام وإحنا بنتكلم إن شاء الله يدل على الصفه المشتقه منها وهي الرحمه تضمنا الله سبحانه وتعالى الرحيم يدل هذا الاسم على ذاته سبحانه وتعالى وكذلك تضمن هذا الاسم ماذا صفه مش دي قاعده احنا سبق تنبهنا اليها ان كل اسم يتضمن صفه من صفات الله تعالى يبقى اسم الرحيم اسم على ذات الله تعالى يدل على ذات الله تعالى مطابقة ويدل بالتضمن أي يتضمن هذا الاسم صفة وهي الرحمة مش لو قلنا مثلا الخالق يدل على الله مطابقة ويدل على صفة الخلق ها بالتضمن مش كده اسم الخالق لما تسمعه اسم الرحيم, ل... اسم الرحيم لما تسمعه تفهم منه ايه ان مقصود بي الله وان الاسم ده بيحمل ايه صفة وهي الرحمة هي ده معنى عبارة مطابقة وتضمن مطابقة يبقى الرحمن هو الرحيم هو الله تضمن اسم الرحيم تضمن ايه صفة الرحمة صفة الرحمة ويلزم ان يكون حيا عليما مش هيرحم في ميت هيرحم لابد ان يكون يلزم من ذلك ان يكون حي في ميت يجهل اي شيء لابد ان يكون عليم مثلا في في, في سيرحم لابد ان يكون يعلم من يرحمه اليس كذلك فيتضمن الصفه ويلزم من ذلك أن يكون ما ملتزمات ولوازم بعد ذلك تدل عليها ولذلك نقرأ مرة أخرى المثال قال مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما الله هيرحم يبقى يقدر على ذلك ولا لا يبقى قدير يبقى يلزم أنه هو موصوف بالرحمة وأنه هو الرحيم يلزم أنه يبقى قدير ويلزم أنه يبقى حي وهكذا الكلام إن شاء الله من المثال القديم وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق وذلك بخلاف المخلوق يعني المخلوق اسمه ليس يشترط أن يكون مطابقا له ولا متضمنا صفة له ولا يلتزم كذلك صفات معينة يعني على سبيل المثال قال فقد يسمى حكيما وهو جاهل مش كذا واحد اسمه حكيم وممكن تلقيه جاهل هدف الخلق يبقى الاسم في حق الخلق لا ما ينطبقش عليه القاعدة دي ان هو يلزم منه انه يدل عليه على صفة لا أبدا الحكيم ده ممكن يبقى ايه يبقى غبي جدا ويبقى جاهل يعني ال ال الكفار كانوا يقولون لهشام بن عمرو اللي هو أبو جهل عمرو بن هشام كان عمرو بن هشام كانوا يقولون لي جهل كان يقول له ماذا أبا الحك ولا وهو كان ابو الجهل ولا يزول فالمخلوق له اسم أي نعم هذا الاسم لا يتضمن صفه هذا المخلوق مش ما يلزمش ان يتضمن صفته ليه لأن صفات المخلوق صفات مكتسبة صفات مخلوقه حدثت له أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق والمالك المالك هو الله هو الذي سمى نفسه بهذه الصفات بل وكذلك قاعدة أخرى مهمة أنه استحق هذه الأسماء وسمى نفسه بها واستحقها قبل وجود ما يتعلق بها من المخلوقات يعني الله تعالى هو السميع قبل وجود المسموعات الله تعالى هو الخالق قبل وجود المخلوقات فما استحق اسم السميع بسبب المسموعات وما استحق اسم الخالق بسبب المخلوقات وما استحق اسم العليم بسبب المعلومات لا هو عليم قبل المعلومات سميع قبل المسموعات خالق قبل المخلوقات إنما في حق غيره ما تكون الصفات إلا بعد ما تكون المحدثات فضلا أنه ممكن كمان ما يكونش دلاله عليه تدل على أنه متضمن للصفة التي توافق اسمه كما هنا في هذا المساء. فقد يكون حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح فاسد يعني وسعيدا وهو شقي وأسدا وحمضالة وعلقامة وليس كذلك ده احنا بنسمع أسامي ما تستحقش خالص أنها تتسمى بيها تلاقي واحد مجرم جدا اسمه عبد الله ابن ابي مثلا دا عبد الله كان عبد فعلا لله ده كان مجرم مكافر مثلا وكذلك تسمع أسماء كثيرة ليست هي على ما في الاسم وصف يعني اذا المخلوق لا يشترط ان ما في الاسم تتضمن صفة له هو اما الله سبحانه وتعالى فاسماؤه تدل عليه اسماؤه تدل عليه ودلالته الاسماء تلت انواع حاولوا بقى نحن نفتقر كده ونفهم ودلالة الاسماء عليه تلت انواع دلالة مطبخة إنه إذا قيل الرحيم يبقى من المقصود؟ الله يبقى دلالة مطابقه ودلالة تضمن إذا قيل الرحيم تضمنت تضمن هذا الاسم صفة الرحمة ودلالة التزام إذا قيل الرحيم يبقى يلزم من ذلك ان يكون حي عليم قدير ما عشان يرحم يبقى عليم وحي وقدير يلزم من ذلك بخلاف المخلوق كما ذكرنا ممكن واحد اسمه جبل وتلاقيه ماشي مأفع مثلا اسمه مش على مسمى خالص مش كده ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى أسماؤه تدل عليه سبحانه وتعالى ودلالة الأسماء عليه على أنواع ثلاثة دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام أي إذن فأسماء الله حق على حقيقتها حق على حقيقتها فهي أعلام تحمل صفات تدل على الله بخلاف الإنسان ممكن يبقى اسمه علم عليه لكن لا يحمل ليه الصفة لا يحمل الصفة نعم ثم قال في السؤال الذي بعده على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن السؤال دا مرتبط بالسؤال الذي قبله أيضا على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن ما المقصود بهذا تفهم ان شاء الله نقرأ الجواب ونفصل حوله قال هي أربعة على أربعة أقسان يعني دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن قد بالك احنا في السؤال السابق كان الكلام عن ان اسماء الله في حد نم طيب ان اسماء الله عز وجل تدل عليه وان دلالة الاسماء على الله على ثلاثة انواع مطبقة تضمن التزام هنا السؤال ده بيتكلم عن واحدة من الانواع دي على كم قسم دلالة الاسماء الحسنة من جهة التضمن من جهه التضمن ليه لان التضمن باب هيبقى فيه مساحه اوسع شويه في الكلام قال في الجواب قال هي اربع على اربعه اقسام الاول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الاسماء الحسنى وهو الله الاسم العلم يعني هذا الاسم إذا ذكر وأطلق هذا الاسم كل الأسماء تمعطف عليه بخلاف غيره فتقول الله الرحيم الله الكريم الله العظيم ونحو ذلك فتمعطف كل الأسماء عليه لأنه هو الاسم العلم قال ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له الله كريم الله رحيم الله غفور ونحو ذلك قال لقوله قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر الآيات فهذا هو الاسم العلم الله أي نعم. ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء مش كده كل الأسماء تأتي تابعة لهذا الاسم العلم أما هو فلا ياتي تابع له فتقول الله كريم الله عظيم الله خالق الله بارئ الله مصور لا تقول بارئ الله كريم الله مثلا مصور الله ونحو ذلك انما كل الاسماء تنعطف عليه هو. فتقول الله كريم الله عظيم الله رحيم كل الاسماء تنعطف عليه لماذا لان هذا الاسم اشتقاقه يفيد التعبد وكل الأسماء والصفات تنعطف عليه لأنه هو الاسم العالم الذي يدل على التعبد أي قال الثاني ما يتضمن صفة ذات ما يتضمن صفة ذات قال قال ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل اسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الاصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك ما معنى هذا هذا القسم الثاني من حيث دلاله الأسماء الحسنى من جهة التضمن قال ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل صفة ذات لتفهم المقصود أنه سياتي في القسم الثالث ما يتضمن صفة فعل صفة فعل أقرب بمثال على المخلوق ليتيسر الفهم إن شاء الله تعالى فعلى سبيل المثال يدي هذه صفة ذات لي صفة ذات لي إذا أنا مشيت المشي هذا صفة ذات ولا صفة فعل فعل إذا انا مثلا أكلت أو شربت فهذه صفة ذات لي ولا صفة فعل فعل إذن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عني أما الصفات الفعلية فهي التي أفعلها وقت ما أشاء أفعلها وقت ما أشاء إذن الصفات الذاتية لا تنفك أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة هذا مثال على مخلوق ولله المثل الأعلى ولذلك هنا يتضح لك بإذن الله تعالى القسم الثاني ما يتضمن صفة ذات إن أسماء الله تعالى أسماء الله تعالى فيها ما يتضمن صفه ذات وفيها ما يتضمن صفه فعل اما صفه الذات مثل السميع هذا اسم من الله تعالى يتضمن صفه ذات ولا صفه فعل صفه ذات صفة ذات الله سميع فلا يزال سميعا سبحانه وتعالى فهذه صفته كان سميعا ولا يزال سميعا فهذه صفه ذات طيب لو مثلا قلنا الغضب الغضب صفة ذات ولا صفة فعل صفة فعل فهو يفعل ذلك وقتما ما شاء سبحانه وتعالى أما السمع فهي صفة ذات لا تنفق عنه سبحانه وتعالى هناك ما يجمع بين صفة الذات وصفة الفعل مثل الكلام صفة, الكلام صفة ذات وصفة فعل وضحت قال الثاني ما يتضمن صفة ذات, ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير صفة البصر التي تضمنها اسمه البصير صفة البصر التي تضمنها اسم البصير هذه الصفة صفة فعل ولا صفة ذات صفة واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه اسم العليم متضمن صفة العلم صفة العلم صفة ذاتية ولا صفة فعليه ذاتيه فهو سبحانه وتعالى عليم ولا يزال عليما سبحانه وتعالى كان عليما ولا يزال عليما سبحانه وتعالى واسم العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر اسمه القدير المتضمن قدرته اسم القدير متضمن صفة اللي هي قدرة صفة القدرة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى كان قديرا ولا يزال قديرا سبحانه وتعالى قال الثالث أي القسم الثالث من أقسام أسماء الله سبحانه وتعالى في دلالتها من جهة التضمن من جهة تضم يعني متضمنة إيه هذه الأسماء متضمنة إيه تضمن الصفات مشكلة فيروح مقسم بقى التضمن ده فمنه تضمن للصفات الفعلية وتضمن للصفات الذاتية قال الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك اسم الخالق تضمن صفة الخلق هذه صفة فعلية لله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وقت ما شاء سبحانه وتعالى وإن كان هو سبحانه وتعالى موصوف بهذا الاسم قبل أن يخلق المخلوقات انتبه لهذه المسألة أن الصفات الفعلية التي تضمنها هذا الاسم أو التي تضمنتها أسماء لله تعالى هذه الأسماء ثابتة لله من قبل وجود ما يتعلق بهذه الصفات في عالم الخلق فصفة الخلق اسم الخالق متضمن صفة الخلق وهي صفة فعلية طيب هل قبل وجود الخلق لم يكن الله عز وجل اسمه الخالق حاشاه فهو الخالق قبل وجود المخلوقات لكن من حيث الصفة انتبه فرق بين الصفة والإيه والاسم الاسم هو الخالق قبل وجود المخلوقات الصفة متعلقة بالمشيئة فلما شاء أن يخلق خلق سبحانه وتعالى لكن هو اسمه الخالق قبل أن يخلق اسمه سبحانه وتعالى الرازق قبل أن يرزق اسمه المصور قبل أن يصور المخلوقات وهكذا فهذه صفات فعل وكذلك بقى الصفات الأخرى صفات صفات الفعلية كالغضب كالفرح كالعجب هذه صفات فعل واكتب جنبها كده هذه المسألة المهمة وهي أن صفات الأفعال متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وقتا ما شاء سبحانه وتعالى أما صفات الذات فهي لا تنفق عنه الرابع قال ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقاس كالخدوس والسلام ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقاس يعني كما هو السؤال كم قسم على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن الأسماء الحسنى لها أربع أقسام في الدلالة من جهة التضمن يبقى الاسم متضمن صفة طيب هذا الاسم قلنا اول قسم فيه اللي هو الاسم العالم ده لوحده الله هذا الاسم تمعطف عليه كل الاسماء تاني قسم وهو ان الاسم الذي يحمل صفة اما صفة ذات واما صفة فعل وده القسم الثاني والقسم اليه الثالث القسم الرابع اسم يتضمن صفة يراد منها تنزيه الله عز وجل وتقديس الله عز وجل قال ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقاس كالقدوس السلام اسم القدوس يحمل صفة ذات ولا صفة فعل ولا صفة تنزيه لله تنزيه لله سبحانه وتعالى وتقديس القدوس يعني المطهر ولذلك ما أجرم وأبطل هذه العبارات الإجرامية التي يطلقها بعض ولياذ بالله من ينسبون إلى العلم وربما أصحاب وظائف كبيرة جدا في العلم ونحو ذلك ويقولون للكفار ولرموز الكفر يقولون قداسة فلان نعوذ بالله من ذلك ف. القداسه يعني الطهارة والتطهر أي لا نقص فيه ولا عيب ولذلك المسلم إذا دعا وقال قدس الله روح فلان مثلا كما كان ابن القيم يكثر من هذا الدعاء لشيخه ابن تيمية رحمه الله كان كلما ذكر ابن تيمية يقول قدس الله روحه يعني طهرها وزكاها وجعلها على أحسن ما يكون فالقدوس هو المطهر المنزح عن كل نقص وعيب نعم كذلك السلام فهو السلام السالم المسلم السالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده إذا فهذه أقسام لأسماء الله عز وجل من حيث الدلالة من جهة التضمن فهمت ولا؟ جل جلاله ذو جل الجلال والإكرام نفس المعنى ده نفس القسم الأخير ده ذو الجلال والإكرام جل جلاله كل ذا من القسم الأخير اللي هو ما يتضمن تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب طيب نقف على السؤال الثامن والخمسين قولوا قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم